في نقاط ثلاث النقطة الأولى أسماء هذه الصورة العظيمة ثم بعد ذلك نوع هذه الصورة مكية أو مدنية وهذه لابد أن نعرج على مسألة علوم القرآن في الفرق بين المكي والمدني مع تعريف ثم الثالث فضل هذه الصورة ونختم به حتى يعني لا نطير عليكم ونبدأ تفسير الأسبوع القادم بإذن الله الفاتحة لها أسماء كثيرة جدا الألوسي وصل بها إلى فوق العشرين من الأسماء أشهر أسماء الفاتحة خمسة أو سبعة سميت الفاتحة وسورة الحمد وسورة الصلاة وسورة الواقيه وقالوا الشافية وقالوا أيضا الراقية أو الروقية على الصحيح الروقية كما سنبين بالأدلة وقالوا سورة الصلاة إنتعينا الحمد وأم الكتاب وأم القرآن وقالوا هي الشفاء أيضا والسبع المثاني فكل هذه أسماء لسورة الفاتحة هل فينا أحد هو يصلي في اليوم خمس صلوات يقرأ خمس مرات الفاتحة في ركعة ثم إذا كانت ربعية فيصلي ويقرأ أربع مرات اذا كانت ثلاثة يقرا مرتين وإذا كانت ثلاثيه يقرأ ثلاث مرات هل فينا أحد استحضر أسماء الفاتحة وتدبر فيها قبل أن يقرأها ماشي. ثم سنبين فينا أحد وهو يستعيد أو يسمي فهم ما معنى باسم الله الرحمن الرحيم ابدا وهذه الفاصلة بين رجل يصلي وآخر يصلي وهذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم والثاني يقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا يقرأ الفاتحة والآخر يقرأ الفاتحة قال ابن القيم وبينهما مفاوز يصل الأول كالنجم في السماء يتلألأ والآخر مازال قابعا في الأرض الفرق بينهما كما بين السماء والأرض لما للتدبر والفق وعلم معاني هذه الأسماء نقول أسماء الفاتحة سميت الفاتحة لماذا لأن الله فتح بها كتابه أول ما تفتح المصحف كتابة او قراءة ان أردت أن تطبع مصحفا وتوزعه على الناس اول ما تبدأ به تبدأ بالجلاز تبدأ كتابة بإيش بالفاتحة. زي ما سموها الفاتح تفتتح بها الكتابة وتفتتح بها ايضا القراءة أول ما تتلو من كتاب الله جل في علاه أي مصحف أو إي شريط أي شرائط لقارئ يقرأ القرآن لابد أن يصدر الباب بإيش بالفاتحه لذلك سميت الفاتحة فالفاتحة يفتتح بها كتاب الله جل في علاه تلاوة وايش وكتابة فالاسم الأول الفتح الاسم الثاني سميت أم القرآن وأم الكتاب تماما النبي صلى الله عليه وسلم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بأم الكتاب فصلته خداج خداج خداج وفي رواية قال بأم القرآن في رواية قال بأم القرآن فتمها نسلم أم القرآن العلماء عللوا ذلك قالوا أم الشيء أساسه وأصنه ولذلك قالوا أم القرى مكة لأنها أصل كل البلاد أي بلاد بعدها تبع. وقال بعضهم العرب يسمون الأمر الجامع أم أم الشيء أصل وراسل يقولون الجلد الذي يجتمع فيه الدماغ نفس الأمر المامومه فأم الشيء الجامع لكل شيء فقالوا الفاتحة جمعت بين كل شيء جمعت صفات الله لله في وتوحيد الله لله في أولاه والثواب والعقاب والطريق المستقيم كل ذلك في كتاب الله لله في ولذلك قال للسلم أتيت السبع المثاني والقرآن العظيم قال هي الفاتحة كما سنبين إذن تسمية الثانية أم القرآن أو أم الكتاب السبع المثاني وسميت السبع لأن آياتها سبعه على خلاف من المغاربه وغيرهم ان الايات السبع يدخل فيها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ايه الحمد لله رب العالمين الثانية الرحمن الرحيم الثالثه ها مالك يوم الدين الرابعة اياك نعبد واياك نستعين الخامسه اننا صليت المستقيم السادس صلاه الذين امت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعه بعضهم خالف وقال لا بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتح وتبدأ السبع آيات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم أتى بالآية الأخيرة هيدنا الصلاة والصلاة الذين أنعمت عليهم قف آية غير المغضوب عليهم آية شعب تعرف هذا هذا هو التقسيم الثاني ولذلك أخرجوا بسم الله الرحمن الرحيم من الفتحة كما سنبين هو آية من آيات الفاتحة أم لا الغرض المقصود السبع لأنها سبع آيات قال السبع المثالي سميت مثاني لأنها تسن في كل صلاة تقرأ في الركعه الأولى ثم الركعه ثانية تبدأ تكرر الفاتحة لذلك سميت مثاني قال بعضهم سميت مثاني لأنها نزلت مرة بمكة وثانية بالمدينة ولذلك نقول هي السبع المثاني والصحيح الراجح هو القول الأول وأيضا سميت سورة الحمد لأنها تفتتح بالحمد لله رب العالمين وسنبين الميزة العظيمة أن الله دل على ابتدع كتابه بالحمد لما ليبين عظم مكانة الحمد عند الله رعف علاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أحب إليه المدح من الله قال المدح ما قال الحمد ما علاقة المدح بالحمد مسروق يقول ما أحد أحب إليه المدح من الله رعف علاه ولذلك صدر كتابه بالحمد ما العلاقة بين الحمد والمدح ما العلاقة بين الحمد والمدح قلنا الله صدر كتابه وتميز عظيم كما سنبين في التفسير بالحمد ليبين لك مكانة الحمد عند الله جلَهِ ألَى ولذلك النبي قال ان الله يحب إذا أكل أحدكم الأكل أن يحمده عليها وإن الله يحب إذا شرب أحدكم شربة أن يحمده عليه وترى أن الله جلَهِ ألَى ما وسم عباده المخلصين المخلصين في كتابه إلا وهو يقول إنه كان عبدا شكورا يحب الله جلَه ألَه أكثر ما يحب من العبد أن يألهي ذكره بحمد الله جلَه ألَه ولذلك داود كان من كثرة النعائم عليه يقول ربي كيف أشكرك والشكر نعمة منك تحمد عليها قال الآن اشكرتني الحج مع الرجل هذا واذهبوا وتعلموا منه لا ولن أكملها لكم في التفسير إن شاء الله أعدكم بها الغرض المقصود سورة الحمد ثم يدي ذلك لأنه فتتحها بالحمد وهذه لها ميزة عظيمة جدا سنبينها في التفسير بأن العبد الذي يكثر من حمد الله إلى في علاه أرفع بكثير من العبد الذي لا يعصي ويقف يطيع الله لكن لا يحمد الله إلى في علاه لأن العبد الذي يحمد يثبت النعمة التي عنده ثم يزداد نعائم قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم أيضا من أسماء سورة الفاتحة سورة الصلاة وهذه أيضا يستدل عليها من قول النبي وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين فسمى الفاتحة الصلاة أيضا سورة الواقية أو الرقية وهذه أيضا ظهرت لنا عندما ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن ينزلوا ضيوفا على بعض الناس فأبأوا عليهم ذلك وهذا حقهم فأبأوا عليهم ذلك ثم لودغ سيدهم فلم يجدوا راقيا لهم فذهبوا قالوا عندكم راقي قالوا والله لا نرقي لكم حتى تضربوا لنا بسهل فرقى له قرأ سوره الفتح فكانما الرجل نشط من عقال ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اخبره قال له النبي صلى الله عليه وسلم رقيه فالفاتحه رقيه من افضل ما يكون شفاء لمن استيقن في ذلك والعبره بالراق العالم وبالذي يرقى ويكون مستيقنا في ربه جل في علا فضل سوره الفاتحه قد بين الله منته من على رسوله صلى الله عليه وسلم بانزال هذه السورة قال الله تعالى ولقد اتيناك سبعا من المفاني والقران العظيم ونطبق القاعدة خير تفسير القرآن بالقران أو بالسنة قد فسرها النهو السلام عن الفاتحة قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم وهذا في معرض المنن معرض المنن قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد أو سعيد بن أبي المعلى قال, قال له النبي السلام ألا أعلمك أعظم سورة من القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيده وهو يخرج من المسجد فقال أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين وأيضا في حديث ابن عباس أو في صحيح ابن حبان عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بجانبه رجل في السفر فقال له ألا أخبرك بأفضل هذا الفرق في اللفظ بأفضل سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين وهذا له مغز عظيم إذا أعظم صورة في القرآن الفاتحة لذا لابد أن نريها عنايتنا وأن نتدبر معانيها وأن نتعبد الله جل في علاه بتلاوتها قال أعظم صور وقال أيضا أفضل سورة في القرآن الفاتحه ولماذا ذلك؟ كان سائلا يسأل ويقول أعظم سورة في القرآن هذه السبع آيات أفضل سورة في القرآن السبع آيات لما نقول لأنها ضم التوحيد الإلهية الذي من أجله أرسل الله الرسل وضرب الصراط وشرع الجهاد من أجله وأيضا فيها توحيد الربوبيه وفيها توحيد الأسماء والصفات وفيها الطريق المستقيم الذي يسير عليه المرء فيصل إلى ربه جل في علاه وفيها منازل السعداء ومدارك او مقاعد الأشقياء ففيها توحيد الربوبيه الحمد لله رب العالمين وأيضا مالك يوم الدين وأيضا إياك نعبد إياك نستعين لا تكون إلا برب قادر أن يعين من استعانه وفيها توحيد الإلهية إياك نعبد كما سنبين بالتفصيل وفيها بيان منازل التائرين السعداء قال صراط الذين أنعمت عليهم وايضا مقاعد الأشقياء قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهي جمعت كل شيء فالفاتحه جمعت كل شيء جمعت الاوامر والنواهي جمعت التوحيد بانواعه الثلاثه جمعت الثواب والعقاب فلذلك قال فيها ان وسلم اعظم سوره في القرآن هي الفاتحه افضل سوره في القرآن هي الفاتحه أيضا ورد في فضل هذه أن ان النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الصلاه لا تصح بغير سوره الفاتحه قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بأم القرآن فلا صلاة له أو قال من لم يقرأ فصلاةه خداج خداج خداج يعني ناقصة وسنبين هذه المسألة في ختام تفسير السورة نختم اليوم في الكلام على سورة الفاتحة قبل أن نبدأ في التفسير أن نقول سورة الفاتحة مكية سورة الفاتحة مكية أو ورد فيها أقوال ثلاثة هي مكية هي مدنية هي مكية مدنية أما الذين قالوا بأنها مكية هو ابن عباس وابو العليا وغير هؤلاء وأما الذين قالوا هي مدنية هو أبو هريرة ومن تبعه على ذلك ومجاهد بن جب قال ومجاهد كما قلنا على من ناس التفسير بن عباس قال هي مكية مدنية لأنه قال نزلت بمكة مرة ونزلت بالمدينة مرة وقبل أن اختم أقول لابد أن يعني أبين ما معنى مكية ومعنى مدنية لأننا كثيرا ما سنقول هذه الصورة مكية هذه الصورة مدنية فيكون الذين حاضر ليعرف المر الفرق بين الصورة المكية والصورة المدنية المكي هو ما نزل بمكة والمدني هو ما نزل بالمدينة او قل اختلف العلماء في هذه المسألة وهذا ان شاء الله اخ خلاف اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوار ثلاثه بعضهم نظر إلى المخاطب وبعضهم نظر إلى الزمن وبعضهم نظر إلى البلد يبقى ثلاث أقوال بثلاث نظرات النظر الأولى نظر إلى المخاطب قالوا ان كان الحديث لاهل مكه فهي مكيه وإن كان الخطاب لاهل المدينة فالصورة مدنيه وسنبين فائده معرفه المكي والمدني والنظر الثاني نظروا إلى البلد قالوا ما نزل بمكه فهو مكي وما نزل بالمدينة فهو مدني وطبعا في كل ضعف يعني لو قلنا مثلا طب نزل بالطائف وين هيكون طب نزل مثلا في مكان بين مدينة ومكه لا لا نقول بين المدينة ومكة ميقات أهل مصر رابخ نزل في رابخ ستقولون هذا مكي ولا مدني فهذا ضعف يرد على من نظر إلى مسألة البلد لو نزل بمكة يكون مكي لو نزل بالمدينه يكون مدني الثالث وهو أقوى الأقوال وهو الراجح الصحيح نظروا إلى الزمن قالوا ما نزل قبل الهجرة يعني قبل هجرة عليه من المدينة فهو مكي وما نزل بعد الهجرة فهو مدني والفتحة نزلت قبل الهجره لان الله جل في أولاه قال ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم وهذه في سوره الحجرات صح ولا الحجر الحجر والحج نزلت بمكه فهذه دلاله على النظر في مساله المكي او المدني فالصحيح الراجح في ذلك أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعد الهجرة فهو مدني أقول ما فائده أن نتعلم ان هذا مكي أو مدني فائده ذلك عند التعارض ننظر في المتقدم والمتأخر حتى نعلم الناسخ من المنسوخ وأيضا المكي له مميزات فنعرفه به والمدني له مميزات نعرفه به أما ما يميز القرآن المكي على القرآن المدني واحد القرآن المكي يتكلم كثيرا عن توحيد الله لا في ولاه, عن ربوبية الله عن إلهية الله لا في ولاه, عن أسماء الله الحسنى وصفات العلى انظر في سورة هود سورة يونس انظر في سورة الحج انظر في الفاتحة فيها كثير مما نذكره من توحيد الله اللي في علاه بتوحيد أو بأنوائه الثلاث. أيضا من خصائص القرآن المكي دائما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يسليه بقصص الأنبياء. يتكلم عن موسى وفرعون. هم وم... من بني إسرائيل مع موسى. حتى يعتبر قول الأبصار وقول العقول أن يرى. وحتى يتسلى أيضا النبي ولا يحزن ويصبر كما صبره قول العز من الرسل. أيضا من خصائص القرآن. المكي تسليه النبي صلى الله عليه وسلم واللطف به بأنه لا يكذب لأن الرسل قبله أيضا حدث معهم ما حدث معه فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك تسليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خصائص القرآن المكي أيضا أنها قصيرة وليست بالطويرة وكثيرا ما يذكر الله فيها الترغيب والترهيب السواب والعقاب الجنة والنار يعني مثالها الطور والطور وكتاب المصطور في رق المنشور والبيت المعمور والسقف المرفوع إن عذاب ربك لواقع سمعها جباير بن مطعم ارتجف قلبه قال أخذت نفسي وروحي رأيت أن السلم يصلي بمكة بالطور فلما وصل إلى قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع ارتجف قلبه واهتزت جوارحه أخذت روحه فأسلم وذهب إلى النسلم فآمن بربه جل في أولا فمن خصائص القرآن المكي أيضا أنه يرغب ويرهب يتكلم عن الثواب وعن العقاب ولا يتكلم عن الأحكام من خصائص الآيات المدنية أو القرآن المدني ترى فيه الأحكام الشرعية يبين فيها الله جل في علاه أحكام الحلال والحرام والمشتبهات وغير ذلك أيضا من خصائصه أنه يأمر بالجهاد وبالسيف لأن تأسست الدولة الإسلامية في المدينة فأمرهم بعدما كان يقول له خذ العفو وأمر بالعرف وأعرى عن المشركين قال فاصدع بما تؤمر وأيضا أمره بقتال الكفار أيضا من خصائص الآيات المدنية أو القرآن المدني يكشف خصائص المنافقين وهذا عجب في المدينة ما يتكلم إلا عن المنافقين أما في مكة يتكلم عن الكافري لأن الكفر كان صراحا أما في المدينة اختفى بعض الناس ضعفا فكان يتكلم يفضح صفات المنافقين وقد قال الله تعالى ولو نشاء لأرينكهم فلعرفتهم بسيمهم ولا تعرفنهم في لحن القوم آخر الخصائص في القرآن المدني أن آياته طويلة ليست بالقصيرة كما في آيات القرآن المكي الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بالاستعاذة وبالبسملة ثم بتفسير سورة الفاتحة